فَإِنْ تُطِيعُوا يَتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا كُمَاذَا بَنِيما لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا للمريض حرج ومن يطيع الله ورسوله يدخل الجنات تجري من تحتها الانهار وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَجْرَتِ فَعَالِ مَا فِي قُلُوبِهِم فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَتَابَهُمْ فَ أَمْ قَرِيبًا وَمَا غَنِمَ كَثِيرٌ تَنِيَ خُذُونَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَوَانِئَ كَثِيرَةً تَخُوضُونَهَا فَٱعْدِلْ لَنكُم هَٰذِهِ وَكَفَاكُم أَغِيدًا نَاسِعًا كُمْ وتف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطاً مستقيم وَأُرَا لَمْ تَقْدِرُ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّهُ الْأَذْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا